Ya shaheed, ya shaheed, ya shaheed شهيدا رفع الله به يا شهيد جبهه على طول المدى شهيد يا شهيدا رفع الله به يا شهيد جبهه الحق على طول المدى شهيد سوف تبقى في الحنايا سوف تبقى في الحنايا اقابل قوم جميعا ما لها اليوم سوى لنا نحن احفادكرام نرغم الكفر زمانا اقابل قوم جميعا ما لها اليوم سوى الكفر زمانا أصدق الناس لسانا اطيب الناس جدانا طادة كانوا في فم الدهر بيانا موكب النور دعانا أقدم دار اطرحانا عموة الدين تنادي وأخانا وأخانا ها هنا النصر تجلى واعتل التاريخ شانا فانهض اليوم عزيزا شامخا وارفع لوانا آهنا المصر تجلى وعاتل التاريخ شانا فانهض اليوم عزيزا شامخا وارفع لوانا أشرق الفجر وأنا عمّة البشر ربانا هلّل الكون هنيئا قد على الحق وبانا موكب النور دعانا أقدم دار اثرحانا عموة الدين تنادي وأحفاد كرام أرغم الكفر زمانا أصدقوا الناس بسال أطيب الناس تلانا طاردة كانوا باتا في Ana, a غزو عليهم غزوه تردي بجند الكافر ودعوا صليل صوالف يشفي صدور المؤمنين تغزو عليهم غزوه تردي بجند الكافر ودعوا صليل صوالف يشفي صدور المؤمنين. لن يراجع المجد التليد بغير اساد العلم اسد الخلافه قد مضى ليحطم الفخر العيب غزو عليهم غزوه تردي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 سيره عبقات عطرا وريحانا والظمع عالمها والعسمع عنوان منها وتبيانا منها وتبيانا تسمع حياته همو ان تولهانا في سير ذكر به بدون و اجددون الصيد حي على الموت كي نحيا بجنتي ويستقيم افراط في الكون توكيد جيش من الأسدلاء يخشونها عادية يا خاطهم تبدنا فئفنا راديد تنقذ بالسيف ذو من كل ناصية فتغلاق المهام وصل يشمئز الاستدى يخشى العاتي صفوهم في الدنا حلف الغاديد تطغوا بالسيف ذل كل صوت دموا والصم الجلاميد وتفلا دولة الإسلام صالت وعلى الطاغوت جالت دولة الاسلام صالت وعلى الطاغوت جالت دولة الاسلام صالت وعلى الطاغوت جالت دولة الاسلام صالت وعلى الطاغوت جالت دولة الاسلام صالت الإسلام <سؤال> صالت وعلى الطاغوت جالت دولة الإسلام صالت وعلى دولة الإسلام صالت وعلى الطاغوت دولة الإسلام صالت وعلى الطاغوت دولة الإسلام صالت وعلى الطاغوت واسبقوا ركب المعالي كل الغوالي وارفعوا دينا محمد حقهموا ظلم الليالي واسبقوا ركب المعالي وابذلوا كل الغوالي وارفعوا دينا محمد لا ترينوا للأعادي لا تهونوا للعوادي أعلنوا في كل نادي أنكم صحب محمد اسبقوا ركب المعالي وابدلوا كل الغوالي وارفعوا دينا محمد أنتم نور الهداية أنتم للحق رايا حطموا قيد الغواية وانشروا نور محمد اسبقوا ركب المعالي وابدلوا كل الغوالي وارفعوا دينا محمد إن تخاضنتم فشلتم أو تخليتم ندين إِنْ تَخَاذَلْتُمْ فَشِلْتُمْ أَوْ تَخَلَّيْتُمْ نَدِمْتُمْ أَوْ تَعَادَيْتُمْ خُذِلْتُمْ يَتَلَامِذَ مُحَامًا اسبقوا ركب المعالي والذل كل الغوالي وارفعوا ديننا محمد اقيموا ظل الليالي واسبقوا المعالي والذل كل الغوالي وارفعوا ديننا محمد اقيموا ظل الليالي المعالي والذل كل الغوالي وارفعوا ديننا محمد لا تلينوا للاعداء نادي اعلنوا في كل نادي أنكم صحب محمد طوبى الليالي واسبقوا ركب المعالي كل الغوالي وارفعوا دين محمد انتم نور الهدايه انتم للحق رايه حطيموا بيد الغوايه نور محمد طوبى الليالي واسبقوا ركب المعالي إليهم ركبنا شباب الرجال واجئنا سيولا تتهد الجبال ما لان البطاحا بل اجالا وحيالا ما لان سمونا نرن تيران تيران ربنا راضي بذرنا ديولا دي ترى القم هلكا صريعا جريحا ومن فر بالرعب ماتا ذهالا ما ذهالا غانمنا السرايا سلاحا ومالا وليهم ركبنا شبابا رجالا وجهنا سيولا تهد الجبالا ما لكنا البطارا رجالا ما لكنا برعب المراضي باترنا ذيوها بسكي لأمره جاززنا القذالة ترى القوم هلك صريعا جريحا ومن فر بالرعب مات اندهالا مات اندهالا غانمنا السوايا سلاحا ومالا وانلنا الأمان وانلنا المحالة دعونا القطيعة بزأر الأسود في مول وفر الخذالا فكيف تلاقي رجالا اباثا اذا الله قام وهب امتثالا فكيف تلاقي رجالا اباثا اذا الله قام وهب امتثالا وهب امتثالا تندط في عالي وهولي تندط لفظ بنار اشتعال رجالي إلى الله هبوا كراما نكر بصدق النوايا أباد ضلال بماذا تلاقي محب المنايا بماذا تجاري صمودا توالى سنمضي وفودة نارم المعاني فأرق الجنال تنفى بالنزالة تنفى بالنزالة تنفى تنفى بنار اشتعال رجالي إلى الله هبوا كراما بصدق النوايا أباد ضلالة بماذا تلاقي محب المنايا بماذا تجاري صمودا توالى سنمضي وفودة نارم المعالي فأرض الجهالي خرجت تسل السيف تشهر حده بوجه عدو أظهر النبأ تشهر خرجت لتعدو غصة في حلوقهم لتشهر سيف الحق أن تغرز الخنجار خرجت لتحلق امتا ضعب جدوها وصارت فذوق القرى من ذلها سكرت قبلك المولى شاهدا مناعا وأمانك الرحمن في ساعة المحشى ورجت لتحمي أمتا ضعب جدوها وصارت فذوق القرى السكاتين الرأبنا والمنايا قد حملنا إننا بالموت إنا نحرم الكفار أمنا كم لغت جسنا وسنا بجنان الخلق اشهدوا ليلا أتينا لفضاع لي الكفر قمنا انا رجنا نشبع الكفار طعنا كمحراب في نواصيهم تسسنا في قنا الاسمر رجنا نشبع الكفار طعنا كمحراب في نواصيهم تسسنا وتت في درمنا وعود الدين افتقينا طافينا قد بعد قد حنالنا نهما رايه الكفار نارية الدين رفعنا خضعت طاوت جبنا عندما الاوكار جبنا بالسكاكين انطلقنا والمنايا قد حمل وعلى الجباه تكسنا <تصفيق> ثوب المعالي <تصفيق> ربك الحمي فسله خالصا <تصفيق> تلقاه ينجيك في سود الليالي <تصفيق> كل ما فوق البرايا زالي <تصفيق> ثم يبقى وجه ربي ذو الجلالي <تصفيق> الح... أقول لها لا يروح روحي جهادا في سبيل الله سوحي أقول لها بخن يا نفس هيا أجيبي داعي الحق الصليحي فقد طال المكوث على البنايا فجد السير هيا واستريحي ألا يا نفس يوم الروع جودي وحوزي خلق الصمت أبكما قُل لي لا صمتَهُ خُلِقَ صمتُ أبكمًا عن سلامتي تكلم من من لا صمتَهُ خُلِقَ لا صمتهُ خنقا صمتا بكما لا تتزل عن سلامته روحه فوالقرحه بدلاته همومه كفنان من وساده الحق مظلمة وبناتا أحبها ركنها قد تهدما وخصوما ببغيهم ضجت الأرض والسما هو بالباب وقف والردا منه فائف فاهدئي يا عوصف يرقض الساعة التي بعدها هول ساعة شغل فكر من يراه بإطراق همات بين جنبيه خافق يتلا بغاية أطرعا فهدى الدجا قدري نهضنا من... لا <لعبي> نهضنا بروق العودة ضروقا وعودة نشينا مشينا نشينا مشينا نسورا سودة نسورا سودة أتينا أتينا سيولا جنودة رضينا مضينا وفودا وفودة هدمنا الحصونا ردمنا الحدود صدمنا المنون حقرنا البنودة يودا دسوق المنايا لت كل حشوده لت كل حشوده نعدنا نعدنا نعدنا بروقا بروقا عدنا شيء مشينا نسورا نسودا دسونا نسودا نمحب بسرع ان نفك <تضحك> قيودا نخوض قيرا يفل الحديدا بسرع ان نفك قيودا نخوض قيرا يفل الحديدا يفل مشينا مشينا مشينا مشينا نسورا نسورا نسورا سودا قطفنا الورد واستشعرنا الصعود وشفتنا الكؤوس الصافية الله يهديه ودا ما احنا نصلي وسن يردنا الصبر ذبحنا الجنون ما نتمسح الوقود فكون الشهوله تكون الشهودا <تصفيق> <تصفيق> بينما مشينا بينما مشينا نسوراً وسودا نسوراً وسودا طردتم بقانا بأرض تم بعيدا غدا وتم عبيدا طريدا شهيدا حلما ثم مزيدا تم بعيدا الغمود شفينا الصدورنا صرخ الجدودا تم بعيدا النحوره وسرنا الغمود شفينا الصدورنا طرينا الحورة كسرنا الغمودة شفينا الصدورة نصرنا الجدودة نصرنا الجدودة من أي أصر أنت يا شبل الهدى أين اغتذيت عقيدة وجهادا من أهل بدر أنت أمن أم خيبر بيت خالد يشحد الاسى رجل معارك في اللقاء عبيرنا يا شبت مشينا لها وأهوالها فنحن الوبات ونحن لها وقود يضرين إشعالها إذا الحوم شبت ما شيئا لها مفتوك ونحن لها وقود يضرر إشعالها سقينا السلوف دماء لها فسأل أمة الكفر ما نالها تحشيد للروع أنذالها وقد شتت الحق أحوالها نقدم للساخر أرضالها من قاس للحيم سرقالها ندك القناعة نطاع بالسيف <سؤال> اوصالها فويوم تسابق الخيالا تنفي عن النار خذانات بيدها ماجي واوذاها وتوقن نواصي لها خطولها واهوانا فنحن نبات سقين السيوف دماءا لها فسدت نلت الكفر حان لها تحشد للروع انذالها وقد شتت الحظ احوالها سقين السيوف دماء الها فسالت امه قومنا لا لها تحشيد الروع اندالها وقد شتت الحق احوالها نقدم للساحق امقالها على الباس للحرب سربالها ندف القناعه واطمناها ونقطع بالسيف طولها لله در معسكر الابطال وقع الرصاص على الجدا متوالي حتى غدت ثمراتهم من رمينا مثقوبه الصفحات كالغربال لله در معسكر الابطال وقع الرصاص على الجدا متوالي حتى غدت ثمراتهم من رمينا مثقوبه الصفحات كالغربال تسعى الى درب الهروب تخبطا تتصادم الارتال في الارتال جيش الرواافذ يشتك م من بسنا زيدهم بسن بكل لزاال إن أتنا يراف ضُ فقضر إن أتيناكم بخير لجال الحاسرين الروسَهم لمية والصابين بهاك صبر جمالي إه بروا مسكر الألطال <الترجمة> وقع الررساس <التضحة> على العدة <التضحة> متوالي <التضحة> حتى <التضحة> غدت همراتهم من رمين مثقوبة الصفحات كالغربال أزد أبات يشترون مماتهم يتلفتون لغزوة وقتال شدت عزائمهم بدين ملكهم مستمسكون به بخير الله أمرة التاريخ طلع كحالا النصر من عند الإله ال... ال... مؤكد غاب من رامنا كينا نانا ولا جاءت كني بسراب فديت كفارسا ولم تمجدا ام